ألأتى على الإنسان حين من الذهر لم يكن شيئا مذكورا إنا بشاد <تصفيق> نبتني إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَغِيرًا وعين يشرب بها عباد الله يفجرونها Gulf ذو حير فيها أَدَانِيَةٌ عَلَيْهِمْ غِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا وَيُطَارَ to ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسل وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّرَ أَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا وحلوا أساير من في ضبطه وسقى لهم طهورا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا وَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا فاصبر لحكم ربك ولا منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن لَنَ الْقَوِيّ إِنَّهَا نحن خلقناهم وشذذنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَاءَ إِنَّ <تصفيق> اللَّهَ